في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافق وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من الشفاعات. مع ت... لم يخالفوا بالأولى، لا هم لا ولا ولا ولا, ولا الخوارج، الكبرى لم يخالف فيها أحد. هذه يعني التي في رفع الدرجات لأنهم في الجنة، وهم يقولون الذين الذي يدخل النار يبقى فيها ابدا لا يخرج منها، وكذلك الذي يقترف السيئات لا بد من جزائه، فعندهم الأصل يقولون إن الله جل وعلا لا يخلف الوعيد. كما أنه لا يخذ مئات وقد توعد العصاة بالنار فكيف يتخلف لأن هذا يكون كذب هذا هذا دليلهم هذه علتهم قالوا لهم الذين جابوهم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يتمدحون بإخلاف الوعيد وإنجاز الوعد فاخلاف الوعيد كرم موجود وفضل من الله جل وعلا إخلاف الوعد فإنه ينجزه وهو لا يخلف الميعاد، ولكن الوعيد إذا توعد عبده فقد قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل كل الذنوب مع هذا الشرك تحت مشيئته إذا شاء غفرها بدون عذاب وإن شاء عذب فالامر إليه تعالى وتقدس فهم يأخذون بعقولهم ولا يأخذون بالأدلة الشرعية التي يزعمون أنها تخالف العقل والادله الشرعية لا تخالف العقل، لكل دليل في الكتاب والسنة يوافق العقل الصحيح، أما العقل الذي لا يكون صحيح فلا عبرة فيه، بل العقل يجب أن يرشد، يجب أن يسترشد بقول الله وقول رسوله، لأن العقل قاصر. ولا يدرك كل شيء ولو كان مثل كما يزعمون ان العقول هي الميزان لقيل لماذا اذا ترسل الرسل اذا كانت العقول الميزان يكتف بها ولكنها ليست ميزان في الواقع ثم العقول تختلف عقل انسان اكمل من الاخر هذا أقله ناقص وهذا أقله أيضا منحرف وهذا فلا ضابط فيها فلا دليل لهم في ذلك وإنما هو تحكم واتباعا لأصولهم التي أصلوها وهي أصول على خلاف الكتاب والسنة المسلمون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم أصول الإسلام خمسة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج والحج للبيت لمن استطاع إليه السبيل هذه أصول الإسلام وهم عندهم أصول الإسلام غير هذه وأصول الإسلام التوحيد والتوحيد معناه عندهم نفي الصفات وكذلك عندهم العدل أصول الإسلام العدل والعدل معناه عندهم أنه يجب على الله أن يعذب العاصي ويجب أنه يصيب الطائع وهكذا يعني يأتون بأشياء من عند يجعلونها أصول نعم. قال وخالفوا فيما عداها من الشفاعات مع تواتر الأحاديث فيها على ما ستراه قريبا إن شاء الله تعالى. قال فأما دليل هذه الشفاعة فهو ما ثبت في الصحيحين. وغيرهما من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما أصيب عمه أبو عامر في غزوة أوطات فلما أخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك وهكذا حديث ام سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة بعدما توفي فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه وهو في صحيح مسلم ولكن هذين الحادثين ليسوا صريحا في الشفاعة إنما هو في الدعاء والدعاء يعني نوع من الشفاعة وهذا يكون لكل أحد فكيف يجعل مثل حديث دليلا خاص على رفع درجات في الجنة فهو ليس صريح بهذا ولا يكون دليلا لأنه دليل عام لأن الدعاء نوع من الشفاعة فالدعاء والشفاعة هي ضم دعاء إلى دعاء أو ضم طلب إلى طلب فلذلك الشفاعة فالداعي يضم دعوته إلى طلب المشهوع له فيكون اثنان بعد أن يكون واحد ومن هنا أخذ... أخذت الشفاعة لأن الشفاعة مأخذة الشف... من الشفع والشفع هو الزوج كل جنس له زوج بل المخلوقات كلها شفع كما قالوا في تفسير قول الله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر فمن المفسرين ما يقول الشفع المخلوقات كلها والوتر هو الله فالله وتر لا نظير له وناعده من المخلوقات هي شفع أصلها فهذا هو أصل الشفاعه ما الشفاعه التي تكون يوم القيامة يجب أن يكون لها دليل خاص ليس ليس هذا نعم مثل حديث انس الذي فيه أنه يسجد ثم يأمره الله جل وعلا برفع رأسه يقول ويحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم فأشفع فيهم ثم أعود كذلك ثم يحد لي حدا ويقول هؤلاء اشفع فيهم ثم أعود إلى أربع مرات هذا دليل واضح أما هذا الحديث لا يدل على ما قال الله جل وعلا ينزل أهل الجنة بأعمالهم تقاسمون الجنة بأعمالهم يدخلونها برحمته ويتقاسمونها بأعمالهم كل من كان عمله أكثر وأخلص وأصوب يكون تكون درجته أرفع وقد يرفع الله جل وعلا من يشاء بغير حساب قال وقد ذكر القاضي عياض وغيره نوعا آخر من الشفاعة وهو خامس وهي في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولم أرى لهذا شاهدا فيما علمت ولم يذكر القاضي عياض له مستندا فيما رأيت ثم تذكرت حديث عكاشة ابن محصن هو الدليل حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب والحديث مخرج في الصحيحين كما تقدم وهو يناسب هذا المقام هذا الدليل ولكنه مثل السابق ليس صريحا لانه دعى في الدنيا والدعاء يجوز ان يكون لكل احد بل الرسول دعاء لامته كلها هل يقال ان هذا الشفاعه ليس هذا الشفاعه نعم قال وذكر أبو عبد الله القرطبي في التذكرة نوعا ثادثا من الشفاعة وهو شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عذابه هذا ليس والتش... قرطبي أذكره. أذكره كثير من العلماء هذا واضح على و... في الصحيحين يعني إن العباس سأل قال كان عمك يحوطك ويحميك ويدافع عنك هل نفعته أقول أجده يوم القيامة في النار في طبقة النار فاشفع فيه فيخرج إلى ضحضاح من النار يغلي منها دماغه يرى أنه شد الناس عذابا يعني اهل النار وهو أهونهم عذابا فهذا صريح صريح في شفاعته ولكنه خاص في يعني شفاعه في رجل واحد فقط نعم قال واستشهد بحديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في بحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه ثم قال فإن قيل فقد قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قيل لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة جوابا غير هذا وهو أن هذا دليل خاص والدليل الخاص لا يقضي على دلة الأعمة يكونوا أخص وهو أحسن من هذا الجواب. ولهذا الأدلة التي تأتي من الكتاب السنة لا تتضارب بل يتتفق ويوافق بعضها بعضا ولكن الخاص له حكم غير العام نعم قال النوع السابع من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم لجميع المؤمنين قاطبة في أي يؤذن لهم في دخول الجنة كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة وقال في حديث الصور بعد ذكر مرور الناس على الصراط لكن هذا يدل على أنها ليست خاصة لأن قوله أنا أول شفيع في الجنة أن أول يدل على أنه فيه آخر فيه من يشفع غيره و الله جل وعلا يقول: "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء". هذا نوع من الشفاعة لأنهم رفعت درجاتهم بسبب آبائهم حتى تقررونهم بهم ويكون كراما لهم لذلك فهو نوع من الشفاعه وهذا عام وليس خاصا بالرسول وهو قصده بهذا الشفاعات الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلها الى هذا والذي يتحصل من هذا أن شفاعاته صلى الله عليه وسلم الذي ثبتت التي تخصه ثلاث فقط وليس السبع الاولى الشفاعه الكبرى وقد مضى ذكرها التي تكون في الموقف والتي يتدافعها اولو العزم حتى تصل اليه فهي المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا اياه كما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فالصحيح انه الشفاعه أما قول الذين يقولون ان هذا هو اجلاسه معه على العرش هذا لم يثبت له دليل وانما صح عن مجاهد فقط ومجاهد تابعي التى ليس صحابيا او من التابعين والصحيح انها الشفاعه وقد جاءت احاديث كثيره الشبه الصريحه في هذا هذه واحدة الأخرى شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة وقد ثبتت أيضا الحديث في هذا عنه صلى الله عليه وسلم أنها أن أول من يسبح يفتح له الباب هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد يدخل الجنة قبل قبله فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوها وسبقت الحديث في هذا والثالثة شفعته في أمه بطالب هذه الخاصة به صلوات الله أما بقية الشفعات نوعها فهي تصل إلى سبعة أو ثمان ولكن بعضها لا دليل عليه إلا ادله عامه وبعضها الأدل فيه خفاء وانما ثبت ان المؤمنون يشفعون يشفع بعضهم لبعض والملائكه تشفع والاطفال الذين ماتوا صغارا يشفعون لابائهم هذه جاءت فيها نصوص وما عدا ذلك يحتاج الى دليل والامور الغيبيه المستقبله ما تبنى على القياس على على الظن وإنما لا بد من الأدلة التي تنص عليها. نعم. قال وقال في حديث الصوري بعد ذكر, بعد ذكر مرور الناس على الصراط فإذا خلص المؤمنون من الصراط وافضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة. ثم ذكر مجيء المؤمنين من نبي إلى نبي حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فياتوني ولي عند ربي عز وجل ثلاث شفاعات يعني والله أعلم خاصة به دون غيره قال فانطلق فآت الجنة فاخذ بحلقة بابها ثم استفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيفتح لي فأحيا ويرحب بي فإذا دخلت ونظرت إلى ربي سبحانه خررت له ساجدا فيأذن الله تعالى لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن ما به لأحد ثم يقول لي ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطه فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك فأقول يا رب وعتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة وذكر الحديث كما تقدم في حديث الصور ثم ذكر الحديث ضعيف لا يجوز أن يثبت به هذه الأمور لي وهو حديث مجموع من عدة حديث بعضها ضعيف وبعضها صحيح فهذا لا يكون دليلاً. يحتاج إلى دليل خاص وقد ثبت الدليل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي تفتح له أبواب الجنة ويشفع الجنة في دخولهم من غير هذا الوجه من غير هذا الحديث ما هذا حديث لا يثبت ثم هذا الكلام الذي ذكره هذا جاء ذكره في الشفاعه الكبرى نعم قال ثم ذكر بعد هذا الشفاعة في أهل الكبائر وهو النوع الثامن من الشفاعة وهو شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار بذنوبه وكبائره وكبائر إثمه فيخرجون منها هذا و... ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم هذا يشاركه الأنبياء والملائكة والمؤمنون وقد ثبت. أن المؤمنين يشفعون لإخوانهم فجاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق يتبين لكم من المؤمنين في إخوانهم الذين دخلوا النار يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فيقول الله جل وعلا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبه او قال ذره فاخرجوه من النار الى اخره يعودون مره ثانيه وثالثه الى وكل الشفاعات كما سبب كلها باذن الله ولا تقع الا باذن الله فهو الذي يأذن وهو الذي اذا رضي عن المشبوع له أذن للشافع أن يشفع فلا بد من شرطين في الشفاعة الشرط الأول إذن الله جل وعلا وهو أمره أن يأمر الشافع أن يشفع وقبل ذلك لا يمكن الشرط الثاني أن يرضى عن المشهوع له ما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فلا بد من هذين الشرطين في كل شفاعة أما الشفاعة الأولى فليس فيها دخول جنة أو دخول نار وإنما هي للمحاسبة إن يأتي يحاسب خلقه جل وعلا ولهذا لم يحصل فيها خلاف الذين خالفوا في الشفاعات وافقوا عليها نعم قال وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزله فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث يعني خالفوا في الشفاعة في من يدخل النار. يعني هم يأخذون بظاهر نصوص من الكتاب والسنة أما في كتاب الله يقولون الله جل وعلا يقول إنك من تدخل النار فقد خزيته فمن أخزي لا يكرم بعد ذلك هذا كله جهل وإلا كتاب الله جل وعلا لا يخالف بعضه بعضا قوله ما تدخل النار هذا دليل عام يطلق على الكافرين على الكفار والخزي قد يكون كاملا وقد يكون يعني ليس كاملا يعني خزي ما وليس فيه الخزي دليل على الخلود في النار الأبدية فيها قال فخالفوا في ذلك وكذلك يقولون يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ من عدل فهذا يستدلون به على نفي الشفاعه كذلك قوله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله فهذه يدلتهم الكتاب السنة التي يستدلون بها مع أن السنة لا تثبت عندهم خصوصا المعتزلة فإنهم يقولون أخبار أحد وأخبار الأحد وأخبار الاحاد لا تثبت فيها أصول لا يثبت فيها أصول ولا عقائد هذا رد للحق نعم قال فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته وهذه الشفاعة يشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون وهذه الشفاعة تتكرر منه صلوات الله وسلامه عليه أربع مرات نعم ماذا ثبت في الصحيحين تكرارها كما في حديث أنس نعم باب طريق الأحاديث وألفاظها رواية أبي بن كعب قال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خطيب الأنبياء يوم القيامة وإمامهم وصاحب شفاعتهم. رواية أنس ابن مالك رضي الله عنه قال ابن أبي قال ابن أبي الدنيا بسنده عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولهم خروجا وأنا قائدهم إذا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا ياسوا لواء الكرامه والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي وانا اكرم ولد ادم على ربي يطوف علي ألف خادم كانهم بيض مكنون او كانهم لؤلؤ منثور ثم رواه عن خلف بن إشام عن حبان عن علي العنزي عن ليث بن أبي, سا أبي سليم عن عبيد الله ابن زحر عن الربيع بن انس فذكره مرفوعا كما تقدم طريق أخرى عنه قال الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهكذا رواه أبو داود عن سليمان عن بسطام عن أشعة ابن عبد الله بن جابر الحداني عن أنت أوه ف... أوه ضعيف. نعم. قال طريق أخرى عنه قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بسنده عن انس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ثم قال لم يروه عن ثابت إلا الخزرج بن عثمان وهكذا روى أبو يعلى من طريق يزيد الرقاش عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صحيح الحديث به ورأيضا قولوا لهم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال, من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا هو الصحيح أما قول هذا شفاعتي لأهل كبار أمتي لا يصل نعم طريق أخرى عنه قال الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل نبي قد سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعاها فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة أو كما قال ورواه البخاري تعليقا فقال وقال معتمر عن أبيه واسنده مسلم فرواه عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي عن أنس به نحوه طريق أخرى قال ابن أبي الدنيا بسنده عن أنت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أنلت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان مثل هذا وحرة الإبهام والمسبحة طريق أخرى عنه قال الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن انس رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيبت له واني استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهذا الحديث على شرطهما ولم يخرجوه من حديث همام وإنما أخرجه الشيخان من حديث أبي عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة ثم رواه مسلم من حديث سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك أو, أو يلهمون ذلك بمثل حديث أبي عوانه وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن طريق أخرى عنه قال الإمام أحمد بسنده عن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة فيهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فيريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم فيقولون انت ابونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك قال فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض قال فيأتونا نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته سؤاله ربه ما ليس له به علم ولكن ائتوا خليل الرحمن فيأتونا إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ثلاث كذابات كذبهن قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وأتى على جبار مترف ومعه امرأته فقال أخبريه أني أخوك فإني مخبره أنك أختي ولكن ائت موسى عبدا كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب وهي قتله الرجل ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله وكلمة, وكلمة الله وروحه قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتوني فأستأذن على ربي عز وجل في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما, ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه فأحمد ربي عز وجل بثناء وتحميد يعلمنيه ثم اشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة وسمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة قال ثم استاذن على ربي عز وجل الثانية فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ان يدعني ثم يقول ارفع راسك يا محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فارفع راسي واحمد ربي بثناء وتحميد يعلمونيه ثم اشفع فيحد لي حدا فاخرجهم فادخلهم الجنه قال همام وسمعته يقول فاخرجهم من النار فأدخلهم الجنة قال ثم استاذن على ربي عز وجل الثالثة فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ان يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بمحامدة وثناء وتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حد فأخرجهم فأدخلهم الجنة قال همام وسمعته يقول فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود ثم تلاق تادة عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال هو المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري في كتاب التوحيد معلقاً، فقال وقال حجاج بن منهل عن همام، فذكره بنحوه. لهذا الحديث أنواع من الأمور التي ينبغي أن ينبأ عليها. أولاً اعتذار رادم، وكذلك إبراهيم، وكذلك موسى. يذكرون ذنب ذنوبهم هذا الوقع ليس عذرا وليس ذنوب لأنهم قد تابوا منها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز أن يذكر الذنب الذي تاب منها الإنسان وهذه أمور يعني تحقق التوبة وتحقق العفو من الله عنه فإنه فادم ذكر الله جل وعلا انه اجتباه وهداه في بعد بعد ذلك والاجتباه والهدايه يعني هذا يدل على انه حالته بعد الذنب احسن منها قبل وكذلك ابراهيم ليست كذبات وانما هي من باب المعاذير فقط قوله مثلا وهو يدعو الى التوحيد وينافح يقول اني سقيم نظر نظرة في قال اني سقيم يعني سقيمني لم اكن بما يجب علي على التمام فهي تورية وكذلك قول فعله كبيرهم هذا حتى يكون حجة عليهم وإلا هو الكبير ما يفعله لانه علق, علق الفاس في رقبته ولهذا رجعوا إلى أنفسهم وقالوا أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون كل يعلم أنه ما ينطقون فليس هذا من الكذب وانما هذا من المجادلات محالات عن الدين الله جل وعلا فهي في الواقع حسنات ولكن المقام الموقف موقف هائل عظيم جدا فهم اعتذروا في هذه مجرد, مجرد اعتذار فقط وموسى كذلك تاب الله عليه لما قتل قال ربي المتنزل فعف عنه فهذه كلها ذنوب قد تحققت التوبه منها فلا تذكر، لا يجوز ان تذكر، وإنما هذا مثل جواب الرسل كلهم لما يجمعهم يوم القيامة جل وعلا ويقول لماذا ما أجبتم؟ قال لا علم لنا هذا جواب لا علم لنا يعني لم يستجب لل للقوم بما وجب علينا ولكن لم يستجبوا لنا هم كفروا كفروا بالله جل وعلا وهم كذلك يعلمون أن هذا ليس لهم هذا المقام ليس لهم وإنما هو لمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا دفعوا الناس بهذه الأشياء جرد مدافعة وليست ذنوب كما قد جدوا هم المسان الكذب أو ذنب أو الأمر الثاني قوله في الحديث فأستأذن على ربي في داره ربنا جل وعلا له دار الدار هنا المقصود الجنه فكل شيء ملك له جل وعلا ولا لاحد شيء فيها فكون الجنه يعني هي الجزاء العظيم اضيف الى الله جل وعلا لانه يجزي به عباده الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه إشكال ذكره الأمر الثالث ذكره العلماء وهو إشكال ظاهر واضح وهو أن الحديث في الشفاعة الكبرى ثم بعد ذلك في آخر قال فأذهب وأخرجهم من النار يعد لي حد فأخرجهم من النار والسبب في هذا أن الرواد تركوا جملة من بسبب أن هذا شيء متفق عليه وإنما أرادوا بهذا كما هو الصحيح الاحتجاج على الذين ينكرون الشفاعة والذين والشفاعة التي تنكر ليست هي الشفاعة الكبرى فلهذا اختصروا وذكروا الشيء الذي هو نص على رد باطلهم وهو أن الذين يدخلون النار لا يشفع فيهم هذا هو الجواب ان ترك جملة من الحديث وصار فيه إشكال وإلا في الحديث حديث أطول من هذا والحديث من رواية أبي هريره وابي سعيد الخدري كلاهما في الصحيحين والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد